إلا بتمام شروطه وانتفاء موانينه هذه قائدة صحيحة تليفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما العماد الدنيا وقوله من عمل عملا ليس عليه أنه رحب فياكن شرط صحيحا إلا إذا تمت فيه شروط الصحيحة أضح هذا قائدا آخر وانتفاء. موانعه أما لو وجه الشروط الصحة لكن هناك مانع نعم فإنه لا فإنفتا الموانع ولم تتم الشروط شروط الصحة فإنه لا فلابد من ثمان الشروط وانتفاء الموانع طيب مثال ذلك بالعبادات يعني مثال الصحيح في العبادات أن يأتي بالصلاة، أن يأتي بالصلاة في وق فيها كاملة الشروطها وأركانها وواجباتها. هذا صحيح لا صحيح، صحيح. ولقد قلنا في وقتها فهنا العباد صحيح لأن كمل الشروط وانتفض الموانع. مثاله في عقود أن يبيء أن يأتي بيعا بيء شروطه. المعروفة مع انتفاء موانعه هذا ايضا واضح الاصطرات التي ذكرناها مثالا يسقط لها الطلب ولع وتبرع بها وتبرع بها, بها الزمن العقد الذي يسمى شروطه وانته في موانعه كذلك تصح تترثب اعثاره عليه ينتقل فيه الملك ملق المثمن إلى البائع، وملق المثمن إلى المشتري. فإن فقد شرط من الشرور أو وجد مانع من عموانة انثبت الصحة. فج هنا نقرش الشرط. الشرط في اللغة العلامة. ومنه قوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأفيهم درعثا فقد جاء أشراطها أي علاماتها. أعلامكم أما الشرف الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم وجوده الوجود إذ ما يلزم من ما بمعنى الذي لا تنافيه يعني هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود هذا الشرف مثال ذلك الوضوء للصلاة الوضوء للصلاة شرط لأنه يلزم من عدمه العدم فإذا لم يتوضأ لم تصح الصلاة وهل يلزم من وجود الوجود؟ لا لأن الإنسان قد يتوضأ ولا يوصل. فلا يلزم من وجوده وجود بخلاف السبب السبب يشارك الشرط في أنه يلزم من عدمه العدم ويخالفه في أنه يلزم من وجوده الوجود والشرط لازم من وجود الوجود واضح صحيح مثال خط الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة معلم لو صلى بلا طهارة لا لم تصح في فوات في الشرط لأن من شرق الصلاة أن يتطهر بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا خمسوا من الصلاة فأخذوا جهةكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاةهم بغير طهور نعم بغير طهور ولا طهور في الضم لا بغير طهور بغير الطهور هو النأ نعم لا هذا هذا هو نصه. طيب مثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك. النبي ما لا يملك هذا فقد شرطا لأن من شروط صحة البيع أن يكون الداع مالك للمبيع أو قائما مقام الناس. فهذا رجل باع ما لا يملك. من غير من غير ولايه عليكم من غير ولايه عليكم ولهذا الواقع أن هذا التمثيل فيه صور شويه لو قال أن يبيع ما لا يملك بيعه وكان هذا لكان افضل لجلس ياس من المالك والولي والوكيل والوصي ونعوا اعتقد ليس من كل من يوضعنا باع انا مالك ها يعني هنا هنا يعني جنب ان يقال ان يبيع ما لا يملك كل ما لا يملك بيعه ها لان ثم ان مالك كف الاطويه ان يبيع ما لا يملك بيعه إذا باع ما لا يملك وهو سبيل يصح لنا يصح فإذا قلنا إلا أن يبيع ما لا يملك بيعة صارت عبارة محررة طيب ما هو الدليل على أنه يشترق أن يكون البائع مالك للشيء نعم نعم عينم قال رسول الله حكم الحزام لا تدع ما ليس عندك وقال فعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم باطل إلا أن تكونوا استداركا عن فراغ منكم وهذا يدعاله لا بد أن تكونوا مالكا أو برضى المالك طيب ومثال ودود المانع للعبادة أن يتطوع بنسل مطلق في وقت النهي طيب هنا نتصر المانع المانع في اللغة الحائل الحائل يعني الذي يحول بينك وبينك وبين الشيء يسمى مانعا وفي الاسطلاح هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. أكثر الشر ما يلزم من وجوده العدم يعني إذا وُجد المنع عُزِم المندوب. ولا يلزم من عدمه الوجود. ولا يلزم من عدمه الوجود. مثال ذلك في العبادة أن يتبوع في نفسي مطلق. والمراد بالنفسي مطلق هو نفسي الصلاة طبعاً. يعني هل فيها حوقات نهي بنفل مطلق يعني بنفل صلاة مطلق في وقت النهي نت الرجل شالس بعد صلاة العقر ونأتي وقال بدل ما أجلس في جون فائدة حبقوا مطل رفعا حتى داروا بالشميع صلى عشر رفعا عشر تسليمات صغارة يطمئن فيها من أحسن ما أكثر هذا صحيح هذا صحيح لماذا؟ لوجود منه؟ لوجود منه؟ قيد هل يأثم أم لا؟ إن كان عالما أثم وإن كان غير عالم لم يأثم كلا لا قيد هل يؤجر؟ إذا كان جاهلاً والله ما أعلم الله آمن يعني الآن نقول عسك تسلم الواجب عليك أن تسأل ليش نسأل هل يجوز الصال في هذا وقت أم لا يجوز فالمهم أننا لا نتزم بأنه يؤثر لكن نتزم بأنه ثالم من الإثم بأنه جاهل طيب. كلمة نتزم يطلق هل لها مخترج؟ نعم لأن الصحيح أن الناس المقيد يجوز فعل فعل يعني المقيد إيش مع المقيد يعني المقيد بسبب كأيه كصحية الناس لا الاستخاره لا الاستخاره إلا في أمر يفوت يعني لو كانت مثل السبع العجلة وخاف يفوت الشيء قبل أن يزول وقت النهي فهنا تجد للسخارج وإلا أن تنتظر طيب الراجعة هي الطواهر الراجعة هي الوروث صلاة الكثوف إذا كنتنا غير واجئة المهم أن, أن النخل الذي له ثبث يجوز في وقت النهي ألقى للراجعة سيد الحاجة غير مشروعة ولو في رابعة النهار ألقى التوضع صح نعم على كل حال الذي له سبب أصل في جوابه يقول ومثال يوجود مالع في الأرض أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد نجاء هستان على وجه لا يباع في تجل القلوب أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا ها؟ من الذي تلزمه الجمعة هو الذي تم فيه الشوق البالق العاقل، المسلم، الحر، المستوطن مهم مهم المهم؟ المستوطن أينه؟ الدفع الحر، ذي طيب، المهم أنه إذا تمت الشروط وباع شيئا بعد نجائها الثاني فالبيع للصحيح ليش؟ لوجود مانع يمنع من صحب البيع وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى بك الله ودروا البيع اسأوا ودروا البيع لذلكم خير لكم فلا صح لا. وقولنا على وجه لا يباح يفيد أنه قد يباح قد يباح البيع ولو بعد الجاهة الثانية مثل كانه الوضع، والض المطر، وكل لبائح الذي يسوي عروته، وصفن المجلس، إيه نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم <تكلمة> أي. لا يمكن معايير لكن التعليم تم ترقيته لاحقاً لا يمكن ترقيتي ماذا كم التعليم ترقيته لاحقاً مستحسن ممتاز إيه لا نع الاحكامة الجزية مفصلة تقسمها في هذا الصفي إللا تعليق على إللا ما يقضيه أأمين حكايه ما ورعت الشارع على وجه التعبد هذه كذلك الموضوع التعبد هذا كثير يعني طبعا بما ان لا معنا ما له علاقه مثل يعني طبعا الطلب يعني يا <سؤال> إيه هذا عارم عارم الآن لما عارم ما يحصل طلعة ولا تبرع الزنى أيه هو أصر أن هذا المثال ما هو يفترض إذا أذكرنا المثال هو يدل أن هذا المثال مثلا تقله بصره بقطع النظر عن فعل مثل ما نقول من فعل كذا فقد كره وقد كفر الشخص المعين هذه مغيرة إيه نعم كيف معلوم إيه معلوم معلوم معلوم يعني إذا إذا لم تزم الشرور لا لا أصلًا معلومة هذه هذه من باب القصيد بالصفة يعني ما ما قصنا القصيد يسمونه هذه صفة كاشطة يعني ما هي مطلوب الوضعية نعم هي نعم هي نعم لأنه لا متعلق هي أمر ولا مهلاً إيه ولا مهلاً هيعتقد الإنسان بفعله إياه أنه يدخل المباح يفعله على أنه مباح التكليف رغم أنها إلزاماً في شرطه نعم أغلطناه من موضوعه لا لا تكليف هو اذا مكره اضطر فيكره رمي الشراب الاباحه تكليف نعم نعم نعم الورقه ايه نعم <تصفيق> نعم كون الشاعر جعل هذا السبب سبباً حكم الشاعر يعني لولا أن شاعر حكم بأن هذا السبب ما فرضه بي. حكم بأن هذا السبب ما فرضه أيضاً حكم بأن هذا ماي ما فعل لا لا لا ماذا فعلنا لأن أصل هذا الشيء ما يكون صحيحاً إلا بثمان شروط ما يكون صحيحاً إلا بثمان شروط وثمان لكنني اعتقدت شيئا بحيث الى ان عرفنا انه كان مصروف وانت المواعيد لا اعرف شنو دوليه الشركه دوليه الشركه دوليه مصروفات دوليه الشركه كيف انا لا اعرف شنو دوليه المصروفات دوليه الشركه ما ما جاي انت بوقت ما انا لا انا لا انا لا انا لا اعرف شنو ولا العفل ولا العفل لا هو وجل وجل لا لا هذا في السبب هو إذا وجد وجد المسرد إذا وجد الشرق وجد المشروض لا لا يجب أن نوجد الوجود لكن إذا وجد الشرق وجد المشروض نعم المكلمة والله يعترب على المثال الكثير نعم, نعم. المثال المثال لا يوجد هذا لا يوجد شيء لا يوجد شيء لا يوجد عبادات هذا لغة التكديم الزغة لا يوجد مشقة أما في الشرع أما في الاصلاح هو غير لا يوجد مشقة في الاصلاح وأيضا نحن ملزمون لأن نعتقد حِلَّ ما أحلُ الشرع سواء الشر. نفعلنا هو نفعل ما فعلنا وأن نعتقل ما فرض الشر سواء نفعلنا هو ما فعلنا نعم. ماذا؟ وإذا كنت أكتبت منها الكلفة صدع المفعل لا أعرف الشرع وماذا لا تفعل الناس أن شاء الله يفعلون ورصومون لا تتعبون أبدا لكن كون من الزوط إذا هذا الحكم ومعا القيام هذا هو عاجب ومنذوب الآخر كلمة ذات مجابل فكلمة ذات مجابل كم؟ فكلمة ذات مجابل فكلمة ذات مجابل فكلمة ذات مجابل إذا أحد إذا لكنها لا شيء له لعنى إذا يجب ما يلزم من عدم عدم العدم في الشرط ولا يزم من وجوده الوجود لذاك يعني في قطع النظر عن وجود أشياء أخرى كذب بالوجود أو أشياء أخرى تمنع الوجود. لماذا منع أشياء؟ لأن يعني, يعني أنا هذا النظر لذاته لا لا بنظر لأمور أخرى تكون على عكس. لكن لكن ما ما حاجة لهذا الشيء كلمة لذاك لأن ما نعرف الشيء إلا لذاك. يعني ربما تتم الشروط لها ولكن. يوجد موانع فهنا تخلف الحكم لا لذا السبب السبب طائم وطالح لكن لوجود معنى ها في الوقت أظن أننا يحكي إلى مناقشة فيما سرق لطول العهد لكن نبدأ من الآن نحن الآن الثاني من الأحسان الوضعية والأول منها الصحيح الثاني الثافر من من لها المشان سيد الدنيا الغانب ضياعا وخشرا فكل شيء لا يستفاد منه فإنه يسمى في اللغة فاسدا ولهذا لو مرجت البيضة, البيضة فتد يقول هي بيضة فاسدة ولو صار وَلَوْ تَغَيِّرَ طَعْمُ الْتَمْرِ فِي لَهَذَا تَمْرُ فَافِد لأنه رائع وقتره الإنسان فهذا هو الفافد في اللغة والعلماء رحمهم الله يذكرون عند التعريف المعنى اللغوي لأنه الحقيقة الذي يرشع إليه ويذكرون المعنى الشرعي لأنه الحقيقة الشرعية لها ارتباط بالمعنى اللغوي، ولاها فلة به، لأن الشرع كما نعلم اللي بلغة من أعلم أن مجال لغة من بلاط عرضية، فلا مرتباط بالمع بالمعنى اللغوي، لكن أحيانا يزيد أو صار، وأحيانا ننقص، أيوم الأكثر الزياره للنقص، الزياد يعني أن أن الحقائق الشرعية في الغالب يدخل عليها الزيادات مثلا الأسراط باللغة الدعاء لكن في, في الشرع عبادة رجاء وأقوال وأسعال معلومة مختتعة بالكثير ومختتمة بالكثير فيها قراءة وفيها تسبيح وفيها دعاء فصارت انتدخل عليها الزيادة الطيوب طيب للسلاح الفاسس ما لا تترتب آثار فعله عليه كل شيء ان تفعل ويستدخل آثار, اثار تعلي عليه فهو تاجد مثلا إذا صليت الصلاة ترتبت آثار الفعل عليها إذا كانت صحيحة تبرع بها الزمّة إن كانت فرضا، ويسقط بها الصلاة إن كانت غير فرضاً إن كانت فرضا برعة الزمّة كما لو صلوا الظهر على وجه صحيح فام الشروط والأذان والواجبة. نقول هذه صلات صحيحة إيش؟ لأنها تبرع بهذه الذنب. فارتب عليها خير. ولأن قايدها يوصف بأنه من دم لأنه من المخلِّي. ولأنها كمن ودام قايدها. يعني يعني ما لا يخلِّي كاف المرسل يقعد ذنبه. فكذبون الصيحة. لا الصيحة تترابط. آثار في عجلها عليها طيب يقول فاسد من العبادات ما لا تضرأ به الزمة وهذا بالنسبة للواجبات ولا تضرأ به الطلب وهذا بالنسبة ايش لمستحبات لأن, لأن, لأن, لأن, لأن الواجب إذا برعت به الزمة فقد الطلب المستحب هل الزمة مشغولة له؟ حتى نقوى تبرى به لا لكنه مطلوب من الانسان فاذا فعله على وجه صحيح فقد سقط القلب ذلك الصلاة، الصلاة الصلاة قبل وقتها الصلاة قبل وقتها ثالث لا تبرع بها الزمة ولو كان جاهلا يعني لو سمع اذانا الظهر في الراجو في الرياض. أذان غير براب في الر في الراد، فقام فصل غان أن ذلك الأذان أذان غلبي، تبين له بعد ذلك أن الأذان ان الأذان أذان الرياض وان ثلاثة كانت قبل الوقت، هل ثلاثة صحيح؟ من حيث براءة الدين فلا صحيح، ومن حيث انه يؤجر عليها؟ صحيح، يعني هو ينشر عليه لا شك. لكنها لا تبرأ بها الذمة لا تبرأ بها الذمة فذمةه الآن مشؤولة في الظهر سيد سمع أدان الرياض في الظواب فقام وصلى راكبة الظهر راكبة الظهر ثم تبين أن الأدان قبل الوقت ماذا نقول؟ هل نقول لم تبرأ لئمته ولا نقول لم يصد الطلب عنه لن يطلب عنه هو الآن مطالب إذا كان يريد أن يفعل مطالب عن يريد سنة الظهر بعد أذان الظهر في بلده طيب رجل خل ولكن وهو فيها محدث لكنه غير عالم في حدثه ماذا تقول فيه هذا يجب أن نتبه بهذا الصلاة لا إذن سراثه فاسد سراثه فاسد لأن ذمته لم تبرأ بها يجب عليه عادة وار الفاسد من العقود ما لا تتركت بآثاره عليه كبيع مجهول في المجهول لا يطر أظن الدليل معلوم للجميع والأكثر الدليل أبي فريرة حيث أبي فريرة عن ديع الغرب، فرجل قال لصح، أنا والله عندي شاح في البيت، لبنها كثير، كم أهل، كم، قال بخمسين أثياء، خبر، ما تقول في هذا البيت، ها، هذا من لا، ها. ما ما ترتب عليه آخر. فالشاة لم تزل على ملك الباع ولم ولم ينتقل ملكها إلى المشتري. واتمنى على ملك على ملك المشتري لم ينتقل إلى الباع. ثلاث ثلاثه فيهم. لأن لا ترتبوا آثاره عليه. لأن مذهولة. إذا قال قائل فيه أنه قال إن لبنيها كثير. وماش. قد تكون شابة كبيرة سمينة حذيلة لونها يختلف وعقيمة تختلف تختلف اللون وما عشتها لي. طيب إلا نسأل سؤال فقه ما يتعلم ما تقولون فيما ظهر أخيرا يكتب ظهر البضائع البضائع على الدكان كل شيء بعشرة ورأيت واحد كاسب كل شيء برياء واحد ثاتب كل شيء بخمسة وقالوا لي شكوا في فطأ وقالوا لي ان في واحد ثاتب كل شيء بخمسة عشر واش تقول بعد هل هو مدهول ولا معلوم هنا هو معلوم ومدهول عندما تقول كل شيء بأسرة مثلا في شيء نسوأ أشهد في شيء نسوأ أشهد يجب طيب لا يخطون من جردون نقول هو مجهول الآن لكنه معلوم في الغاية لأن المشتري سوف يقول أعطن هذا الشيء في بأسرة سيكون معلوماً ولا لا يكون معلوماً لديها الآن ما سم ما قلتها بياخذ أي واحد عشرة لو قلتها بياخذ أو أي واحد عشرة صار البيع مجهولة صار ذا مجهولة لكن هل هذه الطريقة سريعة لا من حيث جعل الثمن قد يكون فيها فغريء لبعض الناس بعض الناس نفسي غريب يمكن إلى إذا دخلت فندق كل شيء بعشرة ثمن كل شيء بعشرة أنت من هذا من في الأعلى قيمة فيه بأسرة إذا مخاء الله هذا في مستين نقال كل شيء بأسرة في مستين سوى 30-40-50 نعم أنا أقول ربما يكون فيها شئ من الخدام من هذه الناحية أما من هذه الجغالة فلن يقع الزيع لله على شيء معلوم طيب. نقول وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم هذه يلقائج مهمة كل فافد محرم وليس كل محرم فافدا إلا أن يعود التحريم على ذات الشيء أو على شغل المحتفظ فمثلا بيع الغراب حرام أو جائز حرام بيع الحمل في البطن حرام كذا البيع بما في يدي من الدراحم تشترك منك هذا السلح بما في يدي من الدراحم حرام ليس أنه غرب مجهور كذا البيع بعد نداء ما الثاني حرام لأنه فاسد إذن كل محرم كل فاسد فهو محرم وليس كل محرم فاسدا هذه قائش نغيرها في الصحارة كله نجس محرم كل نجس محرم وليس كل محرم نجس هذا يقول كل فافد محرم وليس كل محرم فافدا من ذلك البيع بعد انجازه أكثر والإجارة تقول لما يقول إنه صحيح لكنه آثم. البيع في المسجد بقول لما يقول صحيح لكن آثم. تلقت الرقزان وشير منهم حرام والبيع صحيح. لأن الرسول عليه السلام قد إذا أتفيدوا السوق فهو بالخيار قال العلماء ولا خيار إلا بعد تمام البيع نعم لكن لقائل نقول يقول إن الخيار هنا خيار في العقد أي في إن من باب تصرف في الفصول ليس في تفاضل الفصول ولكن بعد الخيار بعد الفصل على كل حال هذا رقم النقاش اهم شيء نقول كل فاسد فهو حرام ولا كل حرام فاسد طيب منادى في العقود المح... الفاسدة او العبادات الفاسده حراما قال لأن ذلك من تعدي حدود الله بجد حدود الله أفراد قبل الوقت قلنا أنها فاتجة. لو فضل أحد قبل الوقت لكان مشعديا في الله عز وجل ثانيا وَاتِخَادِ آياتِهِ هُدْوًا نعم الحقيقة أن الذي يمارس شيئا حرمه الله عليه من العبادة الأولى المعاملات وهو يعتقد أنها فاتجة أنه قد استهزأ بالله لأنه تقرب إلى الله في إن يعلم أن الله لا يقبله. أنا الآن لو أهديته عليك هدية وانا أعلم ما تقبله. وش السهاد؟ حيث أبدو نفسي مكرم لك, لك أو مستأذن؟ ها؟ السهاد. واحد مثل شعره يرى أن الدخان حرام. الدخان حرام. فأخذ حبها من دخلت تفضل هذه منيرة وش في هذا استهذا يمكن لرجل ذيك شيء يع يغرب مرة رجل بقاو من يصابون الدخان في مسجد في بس في حلقة وكان زرعتهم أعمية فقال لهم رح هذا ما يجوز شيلهم هذا ما ما ما فقال أحدهم وهو كان مستقيما فجلس فأخذ يذهب المصاطع وطلع أنه حذف عطياه يحسب أنه يسأل وقول عطى واحد فعذره الرضي هذا هذا منتهى ما عندهم من الإكرام نعم حدث كذلك إناس يقولون إذا قد مظلوه أول ما يذتونه له بالخير ينبغي نسوّل ماسفات البيض في الخيض تلما لكنهم أولا ما بدرونه بالدخان أقول لو أنت علمت هذا الرجل يرى أن الدخان حرام ثم تقدمت إليه يحب من الدخان السهزة ولا لا طيب إذا علمت أن الله حرم هذا الشيء وأن تقربت إلى الله فيه تقرب مفاسد ثم تقربت إلى الله فيه أليس هذا نوع نوع من السهزة؟ بلى صحيح، هكذا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترط شروطا ليس في كتاب الله، غلط، وأنكر عليه، وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مئة شرط، قضاء الله الحق، وشرط الله أوثق، وإني الولاء لمن آثر. بئس. قالوا الفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين. الأول في الاحرام فرقوا بينهما بأن الفاسد نواقع فيه المحرم قبل التحلل الأول والباطل ما ما تد فيه على الإسلام والثاني في النفاق فرقوا بينهما بأن الفاسد مختلف العلماء في فساده والناشئ بلا ولي والباطل ما أجمله على بطلان كلاهما تد. وهذا التفسير. بناء على مذهب الحنابلة رحمهم الله يقولون فاسد وباطل بمعنى واحد هلك كان تأبر بقولك وتفضل الصراف لترك رقص أو تقول وتفضل الصراف إلا في الموضعين تفرقوا بين الفاسد والباطل الأول في العبادات والثاني في الأنشح في العبادات قالوا في الحج الفاسد ما وقع فيه قبل التحل من الأول والباطل ما فيه عن الإستان نفاذة عنك رجل كان محرم بحج واقفاً بعرفة فارتد عن الإستان في عرفة هو أيها الناح نساء الله بأس يبطل حج ولا لا يبطل خلو قال أستأذن الله اللهم إني أشهدك بأن راجع إلى دين واتمر في حج هل يجزو لا يجزو لأن حج برة لما بطل الحج صار لا بد أن يأتي يرد بإحرام جديد يحرم من جديد لو أحرم من جديد وهو في عرفه أجزاه اللذ أجزا فإن كان قارنا أو مقفدا وقد فعى بعد طواب الغدوم واجب عليه أن يعيد السعي لأن السعي الأول بضع هذا إذا إذا إذا فد إذا فد أما الثاسب فهو الذي كان فيه قبل السحل الأول فرجل بات في مزدفة ومعه زوجته فجامعه في مجدد ماذا نقول في الحج نقول فائد ويستمر في الحج يستمر فيرمي ويطوف ويسعى ويحلق القصر ويهدي كل فعل حج يستمر فيها ولكن عليه القضاء من العام القادم لأن حجه هذا العام فسد فواجب عليه للطباؤس واضح؟ هذا إذن فرقنا بين الباطل والفاسد طيب لو كان قد سعى قبل توافق مع توافق قدوم وفقارن يكتفي بالسعي ولا يعيثه يكتفي بالسعي يكتفي لأن الفاسد تصطحي في أحكامه ولهذا يحرم علي محضورة الإحرام حتى يحرم لأن هذا الفاسد قصصه صحيح في النكاح خرقوا بينهما بأن فاسد نختلف فيه العلماء والنكاح الذي اختلف فيه العلماء لا تظنون أنه معدوم بالأصابع فلو كثي كثير الاختلاف في العلماء لو لم يكن من إلا ما يكون في مسائل الرضا مسائل الرضا ما المحرم رضعه ثلاث رضعات هل هل الرضعات تعتبر إلتقان استدي أو إلتقان بعضها عن بعض أو المحرم خمس رضعات أو سبع رضعات أو عشر رضعات وهل ما تبر الحولان أو الماتبر السطان نعم وعن هذا فقس فمسائل النكاح خلاص فيها كثير لكن إحنا مستلمنا بما هو أشهر من غيره وهو النكاح بلا ولي. النكاح بلا ولي. اختلف العلماء فيه فيما إذا كانت المرأة بادرة عاقلة رشيدة. فذهب بعض فذهب بعض العلماء إلى أن البادرة العاقلة الرشيدة لها أن تزوج نفسها. فصدق ما شاء. أعجبها واعجبت. وتقول أن ما وأقول زوّشت نفسه شقول قديس هذا إلى وجه أكثر علم على أنه هاس وأنه لا نجاح إلا بولي وهذا هو القول الصحيح الذي يدل عليه يدل عليه كتاب السنة والنظر الصحيح أيضا أنه لا يتزوج المرأة إلا بولي النكاح الباطل هو الذي اتفق العلماء على حسابه مثل نكاح المعتدة فالنكاح المعتدة باطل أو فاسد بإجماع المسلمين في قوله تعالى ولا تعزم رقدة النكاح حتى يبلغها وأجله هذا ما هي الطريقة القرآن الكريم ولهذا أجماع العلماء على أمن نكاح المسجد من غير رافل طيب نكاح الوف من الرضاء من الرضاء رضع من ألف مرضى وقبل حولي رافل رافل الدليل وأخواتكم من الرضاء jag ska bara säga att